موسوعه يجن ا ل ش ي ط ا ن ا د ي م ب ل س ا ل ل ه ا ل ر و م ن الاسلاميه ر ح ي م و 「やった!」 Yeah. you、uh -huh. Yeah. موعظه من ربكم و ش ف ا ك Whoa!、Oh. Thank you. you 私 Amen. All right.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 you <laughs> you <laughs> What?、Uh -huh. you <laughs> Well, <laughs> I'm- you Wow. قال لقومي يا قوم كانكم عليكم مقامي و س ا my <laughs> dad واتل عليهم نبا نوح للقمر ا قومه قال لقوي يا قوم كانك هو عليكم مقامي Uh, I h e r e is l t The first h i n g that I want to do is to s a